الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن انعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amen. النار وعليكم النصر إلا ألا منكم بيلكم وبينهم والله بما تحمل من والذين جمعوا بعض والعلياء بعض إنا فتفعلوه فكون فدنا فكون فدنا بالأرض سمع الله بك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياه كنع و إياه اهدنا لهدى الصلاة قال النبي ربنا لن